بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس ح س ا ب ه م وهم في غ ف ل ة

Aloha.

ف بل ْ قالوا َُ ا ض غ َ ا أ َ ح ْ ل َ ا م بل َِ ف ْ ت َ ر َ ا ه ُ بل َ وشاعر ََِ فلياتنا ََِْ بايه َ

موسوعه ا ل ن ا ب ل ر ي ة أ ه ل و م ا ه ا أ ف ه م ي و ه

ل ف ض ي ل و ر محمد ر ا ا ل ن ا ب ل

موسوعه النابلسي للعلوم أ ن ش الاسلاميه

فلما ا ع س و ا باسنا اذا هم منها يرفضون لا

موسوعه ا ل ي م ن ا ب و س ي ل ل و ل ك م ا ل و ي ل م م ا تصفون, ولكم الويل مما تصفون

لتخذوا الهه من ا ل أ ر ض هم ينشرون لو

سبحان الله رب العرش عمنا

o h

بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون الحق فهم معرضون

BELLIBEND

ي ل ه ا ل د و م ا

خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل سأريكم

بل ت أ ت ي ه م بغته فتذهب ت فلا يستطيعون

ل ف ض ل ه الدكتور محمد راتب ا

سالوه <تصفيق>

What、well, happened?

もう

AHHHHH、oh.

ق ف ض ي ل ه ل د ت م ح ا ت ب ا ل ا

اغفر لكم ولما تعملون ل

あ、あ、に<音楽>

من القوم الذين كذروا بآياتنا انهم كانوا ن ك ذ س و ا ب آ ي ا ت ن ا ف الدرس الثاني

وداود وسليمان اذ يحكمان في الحوث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدا

ففهمنا سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا معدى

و ف ض ي ل ه الدكتور محمد ر ا ف ب ا ل

كنا بكل شيء عالمين ومن

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أ ه ل ه

وادخلناهم َ أ ََُْْ في ِ رحمتنا َََِْ إ ِ ن َّ ه ُ م ْ من َِ الصالحين ََّ

وكذلك ننجي المؤمنين

فاخذنا في ايام الروحنا واجعلنا غنايه للعالمين

واحده و أ ن ا ربكم فاعبدون وتقطعوا أ م ر ه م بينهم كل إ ل ي ن ا

موسوعه النابلسي للعلوم إ الاسلاميه أ ل ت ن ا

الا اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا

اهي ر الذين كفروا هي شاخصه أ ب ص ا ر الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في

بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله ح ص ب و ن

لفضيله ا ل محمد ا ت ب ن أ و ل س ي

l No.

まはだんな